الحمد لله و ص ل ى ا لله ولكن س م وبعد اذن الله الله يجب ان ي ك و ا لدينا ا ل ف ان نتفق على ا ي الموالدين أيها ا ذ ي ن ن ا ت و ع د و ر ع ل ي ا ء ل ا ت ت خ ذ و ا ا ل ي ه و د والنصارى و ل أ ي ا ء كذلك ن قول الله تبارك وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم أ و أ ب ن ا ء ه م أ و اخوانهم او ع ش ر ت ه م هذه ا ل آ ي ا ت فيها نهي عن م و ا ل ا ة الكفار وعن مودتهم و ا ل م و د ة هي الحب ومع ذلك هناك آ ي ا ت ت أ م ر المؤمنين أ و ترفع الحرج عنهم ترفع الحرج عن المؤمنين إذا أحسنوا إ ل ى الكافرين لكن ينبغي أ ن تعلم ان هناك ه فرق بين العدل والاحسان إ ح س ن بين بفرق إيه إ العدل ا ل و العدل في الكافر واجب عليك إ ن م ا ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه هذا جائز هذه نافله ذ ا يعني لو أ ن ت أ ح س ن ت إ ل ى الكافر د ه جائز إ ن م ا يجب أ ن تعدل معه قال الله عز وجل ولا, يجرمنك ولا يجرمنكم ش ن آ ن قوم على أ ل ا تعدلوا اعدلوا أ ق ر ب ل ل ت ق و فالعدل مع الكافر ومع المسلم لكن الاحسان إ ح س ن ا ل إ باه هنا يقول الله عز وجل لا ينهاكم الله هنا رفع الجناح عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبرهم و و ت ق ص ط و ا إ ل ي ه م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 ا ل إ ذ ب ا ل إ ح س ا ن والبر أ م ا م ح ب ة الكافر لكفره هذا لا يجوز أ ب د ا انما لو واحد أ ح ب أ ب ا ه الكافر يقول هذه محبه إيه؟ جبليه ة صلة يحبش يحبه يبقى في بين يبقى في فرق بين تحب تحب بقى أبوه به قرابة الكفر الآن وإنها الكافر الكافر كافر لأنه لأن لك ولكنت لأنه فرق فرق أنت و ده د لكن على كل حال لا يجوز ان تنصر الكافر لا سواء كان أ ب و ك أ و أ خ و ك أ و كذا أ و كذا هذا لا يجوز أ ب د ا عند الله تبارك وتعالى لكن في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاك عن ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الكافر فكل كافر من الكفار قد يكون بينك وبينه ع ل ا ق ة أ و ص ل ة تعامله على قدر هذه ا ل ص ل ة أ س م ا ء رضي الله عنها لما جاءتها أ م ه ا وهي م ش ر ك ة ا س ت أ ذ ن ت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ف أ د ن لها النبي صلى الله عليه وسلم أ ن تصلها يجوز ا ل آ ن ان الواحد يصل أ ب ا ه الكافر والبخاري باب ع ل ى باب هكذا ا باب ص ل ة ا ل أ ب المشرك فهنا ربنا سبحانه وتعالى لا ينهانا عن ا ل إ ح س ا ن إ ل ى الكافر لكن العدل كما قلنا العدل واجب كذلك الجار لما قال الله عز وجل و ع ب د و ا ل ل ه لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إ ح س ا ن ا والجار ز ا ل ق ر ب ة والجار الجنب و والصاحب الجنب العلماء قالوا الجار كم نوع ث ل ا ث ة جار مسلم قريب يعني قريب بينك وبينه قرابه نسب فده لكم حق ث ل ا ث ة حق الجوار وحق ا ل إ س ل ا م وحق ا ل ق ر ا ب ة واخر مسلم وليس قريبا يبقى جار له حق الجوار ومسلم له حق ا ل إ س ل ا م وجار ليس إيه؟ ليس مسلما و ك ا ف ر له حق الجوار تب الحق ده هو إ ح س ا ن منك لما أ ن ت تحسن إ ل ي ه هذا إ ح س ا ن منك ولم ينهك الله تبارك وتعالى عن ذلك يقول فالنهي واقع على التولي والمحبه ل أ ج ل الدين اللي انت تحبه ل أ ج ل ايه دينه أ و تنصره ل أ ج ل دينه و ا ل أ م ر ب ا ل إ ح س ا ن و ا ل ب ر واقع على ا ل إ ح س ا ن ل أ ج ل ا ل ق ر ا ب ة أ و ل أ ج ل ا ل ج ي ر ة أ و ا ل إ ن س ا ن ي ة أ و ايه الانسان يكون إ ن س ا ن النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال في كل, كل كبد ر ط ب ة أ ج ر يعني حتى الكلب لو أ ن ت أ ح س ن ت اليه بتاخذ أ ج ر والكافر ده انسان س و النبي صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة بدر لما قتل المسلمون صناديد قريش هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم للكلاب والذئاب ت أ ك ل ق ث ث ه م لا ل ي ل أ ن ه م لهم حق في الانسانيه إ ن س ي النبي عليه ة ولذلك و صلى الله ل ل م أمر بهم أ ف ق و في ف القليل د ه م ا ل ن ب صلى الله عليه وسلم ليه لكونوا إن لكن هنا حق الإنسانية فالإنسانية دي لا حق. فهنا الإحسان ليه لا لأجل اللي إنسان ما كافر هنا فهنا وإنما إما هو دينه قربته أو لجيرته دي أو ن حق حق أو لكونه إ ن س ايه ن على لا وجه خ ل انسان ل إ على وجه لا يخل بدين ا ل إ ن س ا ن يعني اهم ح ا ج ة في الموضوع ده اللي أنت ل انت تفرط في ي د ك اللي أ ن لا تفرط في دينك ما أمرني مثلا أعمل مع ما مش متعصر عشان ربنا سبحانه وتعالى بالإحسان الكافر إلا أنا شعائر وقال الله حاجة أنا عايز ينفعش دينه فيش أنني بعض يعني أحد ده له أقول إلى له و ا ن ا ن ر و ح مع ا ل ك ن ي س ة واسمع ا ل أ س ي س ولما ياتي له عيد من أ ع ي ا د النصارى اللي هي ا ل أ ع ي ا د ا ل ب ا ط ل ة اللي فيها كفر بالله عز وجل اقر على هذا الدين وقلوا ولاء وحاجة ولا وأهله ومن وأهله إذا كان هو بقى الإحسان عليهم لا يكلب لأنه الكفر الشركة هذا هذا هناك حاجة اسمها اسمها براء إذا إيه إن دينك إيه؟ من من كان بد تتبرأ في يعني كفر بالله عز وجل, وكذب على الله عز وجل وقال ك ذ ب على عز الله وجل و إ ن المسيح صلب وقتل إ ن المسيح وربنا سبحانه وتعالى يقول م ا صلبوه وما ق ت ل و ا ف أ ن ت تيجي تقول له كل سنه طيب هو يقول لك إ ي ه ن داعي للايام انه أ م ومش عارف ايه ك ل ا م ده أ ن ت بتقول له آه كلامك م ز ب و ط أنت بتكذب القرآن يبقى انت ل ق ر آ كمسلم بتكذب القران آ ن ل يبقى, يبقى فيها التي الأحسان والأمور تخل ب د ي ن ا ل ه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أ ن تبروهم و ت ق ص ط و ا إ ل ي ه م إ ن الله يحب ا ل م ق ص ط ي ن ا ل إ ق ص ا ط و ا ل إ ق ص ا ط البر ز ي ا د ة الفضل و ا ل إ ق ص ا ط العدل فمثلا إ ذ ا أ ح س ن و ا إ ل ي ن ا نحسن اليهم إ ذ ا كان لهم حق نحسن اليهم أ م ا الثاني إ ن م ا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أ خ ر ج و ك م من دياركم وظاهروا على إ خ ر ا ج ك م أ ن تولوهم ولم يقل إ ي ه أ ن تبروهم حتى هؤلاء ربما يكون في ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م خير يعني حتى المحارب ممكن يكون في ا ل إ ح س ا ن إ ل ي ه م خير قضيت عليه يعني إ ذ ا وقع أ س ي ر ا عندك وقدمت له طعاما وشرابا تؤجر لم تؤجرش و غ م انك بحربك تؤجر لكنهم ليسوا ك ا ل أ و ل ي ن الموالاه لجميع الكفار محرمه الموالاه ل ة ا لجميع ن ص ر ة و ا ح ب الكفار ا ل ي ف ا ل محرمه و و د ة ا ل في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون ففسرت ا ل م و د ة هنا ب ا ل م ح ب ة و ا ل م و ا ل ا ة ف ا ل م و د ة ممكن تخش فيه ا ل م ح ب ة و ا ل م و ا ل ا ق ى ف ي فرق بين الموالاه والبر و ا ل إ ح س ا ن يقول ومن ذلك أ ن ه أ خ ب ر في بعض ا ل آ ي ا ت أ ن الله خلق ا ل أ ر ض ثم استوى إ ل ى السماء ف س و ى ه ن سبع سماوات وفي بعضها أ ن ه لما أ خ ب ر عن خلق السماوات أ خ ب ر أ ن ا ل أ ر ض بعد ذلك دحاها فهذه ا ل آ ي ة تفسر المراد و أ ن خلق ا ل أ ر ض متقدم على خلق السماوات ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحا ا ل أ ر ض ف أ و د ع فيها جميع مصالحها المحتاج إ ل ي ه ا سكانها يعني قل اينكم لتكفرون بالذي خلق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له أ ن د ا د ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ق و ت ه ا في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طوعا أ و كرها يبقى هنا الآيات إيه بتثبت خلق الأرض قبل إيه؟ قل هنا إنكم بالذي خلق الأرض السماوات بالذي الأرض خلق وقال تكفرون في يومين على باب ص و ر ة النزعات أ ا ن ت م أ ش د خلقا أ م السماء إيه؟ بناها رفع سمكها ايه ل ل و إيه سمكها إ ي ه هو السمك ط ق ف ه ا رفع سمكها و إ ي ه و أ غ ط ش ليلها يعني ايه اغطش ها؟ ايه يا ج م ا ع ة أ غ ط ش يعني إ ي ه أ غ ط ش يعني إ ي ه ها أ غ ت ش و ا ض ح ة ج د ا أ ظ ل م ل ي ل ه ا أ ظ ل م ل ي ل ه ا أ غ ش ل ي ل ه ا ي ع ن ي إ ي ه أ ظ ل م ل ي ل ه ا و أ خ ر ج ض ح و ه ا أ خ ر ج إ ي ه نور ا ل ض ح ه ث م ق ا ل س ب ح ا ع ا ت على ا و ا ل أ ر ض بعد ذلك دها ادفع ملاتين آ ي ايه لفيت عرضه ا ب ا ل ه ي ا ت فصلت و آ ي ا ت ا ل نزعت ا آ ي ا ت فصلت فيها أ ن الله ع ز و ج ل خ ل ق ا ل أ ر ض ا ل أ و ل و آ ي ا ت ا ل نزعت ا أنتم ش د ولكن ا الأرض هذا هو ان ي ك و ل آ هناك امر اخر في المسجد والارض بعد ذلك خ ل ق هو ان يكون إيه دحاها هناك امر اخر والجبال في المسجد الآية فهذه ا ل آ ي ة تفسر المراد و أ ن خلق ا ل أ ر ض متقدم على خلق السماوات ثم لما خلق الله السماوات و ا ل أ ر ض بعد ذلك ايه دحى ا ل أ ر ض يبقى في فرق بين إيه؟ الخلق و ا ل د ح م ا ش ي ومن ذلك أ ن ه ط ا ر ة يخبر أ ن ه بكل شيء عليم و ط ا ر ة يخبر بتعلق علمه ببعض أ ع م ا ل العباد وببعض أ ح و ا ل ه م عزين الآيات فيها إ ن الله عز وجل بكل شيء عليم يعني عندك والله بكل شيء عليم إ ن الله بكل شيء عليم ايش كذا يبقى عندك أ ي ه بتقول إ ن الله بكل شيء عليم ويقول و الله بكل شيء عليم طيب طار يخبط بتعلق ع ل م ه ببعض أ ع م ا ل العباد وببعض أ ح و ا ل ه م زي إ ي ه ما يكون من نجوى ث ل ا ث ة ا ل ل ي هو رابع ه هنا م يبقى ربنا سبحانه وتعالى أ ث ب ت أ ل م تر أ ن الله يعلم ما, ما يكون يعلم العلم هنا لما ذكر الله عز وجل النجوه متعلق بالنجو طيب في ا ي ة أ خ ر ى مثلا يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور ر يسترق يعلم الأعين العلم متعلق بخائنة الأعين. الواحد بخائنة ا ن ظ من ا ل م ر أ ة التي لا تحل له ها؟ فحتى ا ل ن ظ ر ة ا ل س ر ي ع ة دي مجرد ما كده وقاعد مع صديقه أ و جاره أو كذا ربنا سبحانه وتعالى يعلمه طيب والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ي ب ق ى ه ن ا العلم متعلق ب ا ل إ س ر ا ر و ا ل إ ع ل ا ن والعلم متعلق ب خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن طيب كيف تجمع بين هذه ا ل آ ي ا ت يقول رحمه الله ومن ذلك أ ن ه ت ا ر ة يخبر أ ن ه بكل شيء عليم و ت ا ر ة يخبر بتعلق علمه ببعض أ ع م ا ل العباد علم الله أ ن ك م كنتم تختانون أ ن ف س ك م هذا علم متعلق به ببعض اعمالهم ل أ وببعض أ ح و ا ل ه م أ ل ا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعملون وهذا ا ل أ خ ي ر فيه ز ي ا د ة معا وهو يدل على ا ل م ج ا ز ا ة على ذلك العمل سواء كان خيرا أ و شرا فيتضمن مع إ ح ا ط ة علمه الترغيب والترهيب يعني ايه كلام ده؟ نقول لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر معين وتعالى علمه بعمل معين من أعمال الإنسان فهذا معناه أيها الإنسان احذر ربك سبحانه وتعالى نقول ربنا سبحانه من الإنسان الإنسان سبحانه كونك كلام لما فهذا أيها احذر ده ربك حال في هذا الحال في هذه الحال او ل ل ح ا أ في هذا الموضع يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ي و ل يعلم ي خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور يعني خد بالك أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن لا تطلق بصرك ل أ ن الله عز وجل يعلم حتى خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور يبقى إذا كان هذا في هذا إذا هذا كان النظر الخاطفة فما بالك بمن ي ع ي ب ع ن النظر وينظر إ ل ى ا ل م ر أ ة سواء بالليل أ و بالنهار والرجل يقفل ب ي على نفسه بالليل في بيته ويفتح المواقع ا ل إ ب ا ح ي ة بتاعت النت ويقلب لحاجه ما الفجر ي أ ز ن وهو قفل على نفسه فما بالك إ ذ ا كان ربنا س ح ا ن ه ل حذرك وقال لك يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع م د ه هم ا ل ل حاجات النت بتعمل فيها إيه ايه تخويف وترهيب لما يذكر الله سبحانه وتعالى هذا الموطن بالذات يبقى دا في ز ي ا د ة تخويف وترغيب وترهيب ومن ذلك ا ل أ م ر بالجهاد في آ ي ا ت كثيره وفي بعض ا ل آ ي ا ت ا ل أ م ر بكف ا ل أ ي د ي و ا ل إ خ ل ا د إ ل ى السكون فهذه حين كان المسلمون ليس لهم ق و ة ولا ق د ر ة على الجهاد باليد و ا ل آ ي ا ت ا ل أ خ ر ى حين ق و ل و ص ا ر ذلك عين ا ل م ص ل ح ة والطريق إ ل ى قمع ا ل أ ع د ا ء نحن عارفين ان ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة مرت بمراحل ب ا ل م ر ح ل ة ا ل م ك ي ة أ م ر الله عز وجل المؤمنين بالصبر وكف أ ي د ي ه م عن المشركين ما امرهمش ربنا سبحانه وتعالى بقتال المشركين ولا بلاتدا ا ع ء عليم ه إ ذ ا ا ع ت د و ا عليم ه و إ ن م ا أ م ر ه م ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى بصبر ا ل و أ م ر ه م ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى ب ا ل ه ج ر لكن بعد ذلك قال الله عز وجل أ ذ ن ل ل ذ ي ن ي ق ا ت ل و ن ب أ ن ه م ظلمو ا و إ ن الله على نصرهم نقدير ف أ م ر الله تبارك و تعالى ل ل ه ف ا ز ن الله تبارك و تعالى في ه ذ ه ا ل م ر ح ل ة أ ن ه م لو عزين ي يرد ردود ا ر بعد كذا أ م ر الله تبارك وتعالى المؤمنين بقتال المشركين ك ا ف ة ب ذ ل ر ى مراحل طيب الايه ي التي أ م ر الله عز وجل فيها بكف ا ل أ ي د ي أ ل م تر ى إ ل ى الذين قيل لهم كفوا ايديكم و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال إ ذ ا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله أ و أ ش د خ ش ي ة وقالوا ربنا لم ا كتبت علينا القتال لولا أ خ ر ت ن ا إ ل ى أ ج ل قريب قل متاع الدنيا قليل والاخره خير من المنطقه ولا تظلمون ف ت ي ل يبقى الايات التي أ م ر الله تبارك وتعالى فيها بكف ا ل أ ي د ي كانت في م ر ح ل ة تقتضي ذلك ل أ ن ا ل م ص ل ح ة في ذلك الوقت إ ن المسلمين لا يقابلون عدوهم بقتال حتى لا ت س ت أ ص ل شافتهم انت لسا عددك أ ل ي ل وعددتك أ ل ي ل ه فتخش في حرب ا ن ت و خمسين ستين واحد خلصوا منكم ب ف ا ل إ س ل ا م راح فربنا سبحانه وتعالى نهى المسلمين في هذا الموطن عن قتال المشركين حتى إ ذ ا اشتدت قوتهم وصلب عودهم أ ذ ن لهم سبحانه وتعالى فلما أ ق ا م النبي صلى الله عليه وسلم د و ل ة ا ل إ س ل ا م في ا ل م د ي ن ة بعد ذلك امر الله تبارك وتعالى المسلمين ب م ل ا ح ق ة الكافرين في أ ي مكان وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه ف إ ذ ا س ل خ ا ل أ ش ه ر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أ و ت و ا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون ا ا ل أ م ر بالقتال كل آ ي ة من ا ل آ ي ا ت ب ن ز ل ه ا في الموقف او في الموطن أ و في الموضع أ و في الزمن الذي أ ر ا د ه الله تبارك وتعالى فيه لكن بعض العلماء يرى أ ن ا ل آ ي ا ت التي فيها ا ل أ م ر بالقتال خ ا ص ة آ ي ة السيف يقول لك ناسخه ل ل آ ي ا ت التي أ م ر فيها المسلمون بكف ا ل أ ي د ي والصواب و ا ل أ ر ج ح ان كل آ ي ة من هذه ا ل آ ي ا ت تستعمل فيما يشبه الوقت الذي نزلت فيه يعني منقولش الايه دي منسوخه وان الصبر ده خلاص انتهى او الحلم انتهى او الهجر انتهى لا نقول لا والله لو كان حال المسلمين كحال النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ف ت ر ة ا ل م ك ي ة يبقى ج و ز ان انت تصبر وتحتسب وتهجر حتى تقوى شوكتك يعني هل ينفع الوقت اللي انا قولت على نحارب امريكا انت عم انت مش عارف حتى ايه تاكل فبدات تجيب سلاح ل و ل واليوم واليوم ي و واليوم قاتلهم إزاي؟ فهنا من تكون اين ل ا التي فيها الأمر ت ل ق ويقول ب على المسلمين إيه جهاد الطلب ي ومن ذلك أ ن ه ط ا ر ة يضيف ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى أ س ب ا ب ه ا التي وقعت وتقع ب ه و ت ا ر ة يضيفها إ ل ى عموم قدره و أ ن جميع ا ل أ ش ي ا ء و ا ق ع ة ب إ ر ا د ت ه ومشيئته فيفيد مجموع ا ل أ م ر ي ن إ ث ب ا ت التوحيد وتفرد الباري ب إ ي ق ا ع ا ل أ ش ي ا ء بقدرته ومشيئته و إ ث ب ا ت ا ل أ س ب ا ب والمسببات و ا ل أ م ر بالمحبوب منها والنهي عن المكروه و إ ب ا ح ة مستوى الطرفين فيستفيد المؤمن الجد والاجتهاد في ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ن ا ف ع ة وتدقيق النظر و م ل ا ح ظ ة فضل الله في كل أ ح و ا ل ه والا يتكل على نفسه في أ م ر من ا ل أ م و ر بل يتكل على الله ويستعين بربه سبحانه وتعالى يقول من ط ا ر يضيف ا ل أ ش ي ا ء إ ل ى إيه إلى أ س ب ا ب ه ا يعني مثلاً ربنا سبحانه وتعالى يقول لمريم وهزي إ ل ي ك بجذع النخله ة مش ك د تساقط عليك رطبا جنيا ا ل م ر أ ة التي ما يعني وضعت ا ل آ ن تستطيع أ ص ل ا ان ي ت ح ر ك بمكانها لا تستطيع ش طب و حتى ان استطاعت هل فيها قوه ان تهز جذع ا ل ن خ ل ة لا لكن هذا من باب ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لو عملت كده هتسقط عليك رطب لكن ربنا سبحانه وتعالى في آ ي ا ت ك ت ي ر ة قال ايه و ك أ ي من د ا ب ة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك وما إ ي ا ك من د ا ب ة في ا ل أ ر ض إ ل ا على الله رزقها إ ن الله هو ا ل رزق ا ذو ق و ة المتين فالله عز وجل يرزق لكن هنا في ا ل آ ي ة دي أ م ر الله عز وجل ب ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ف م ش و ا في مناكبها وكلوا إيه من رزقه فالمشي في ا ل أ ر ض و ا ل أ ك ل من رزق الله عز وجل دل على ان هذا الرزق إ ن م ا ي أ ت ي بسعي إ ي ه ب ا ل في ا ل أ ر ض كما قال سبحانه وتعالى و آ خ ر و ن يضربون في ا ل أ ر ض يبتغون من فضل الله يضربوا في الأرض عشان الرزق طيب عشان طب ازاي بقى ان ربنا هو الرزاق وانه هو سبحانه وتعالى يرزق اي ذ ا ب سواء كانت في البحر في الجو وفي تحت جبل وهنا يضيف, الـ الـ الـ الاشياء إلى يضيف الاشياء الى اسبابها نقول اه ده بيدلك على ان مجموع الامرين فيه اثبات التوحيد و ت ف ر ض الباري بايقاع الاشياء بقدرته يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هو الذي ي ح ي يوميه ف إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن فيكون إ ن م ا قولنا و لشيء إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقول له كن فيكون الآيات فيها إثبات إيجاد الشيء بكلمة إيه؟ كن وبقدر الله عز وجل. والآيات الأخرى فيها إضافة الأشياء إلى أسبابها بين هذه الآيات بكلمة وجل إلى نقول دي بين وبقدر هذه آه نجمع كن عز مجموع باع ا ل آ ي ا ت على بعضهم ا ل ل ي فيها ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب و ا ل آ ي ا ت ا ل ل ي فيها كل شيء بقدر الله عز وجل نقول نستفيد من ذلك إ ث ب ا ت التوحيد لله عز وجل وتفرد ا ل ب ا ر ب إ ي ق ا ع ا ل أ ش ي ا ء بقدرته ا ومشيئته و إ ث ب ا ت ا ل أ س ب ا ب والمسببات والتوحيد يعني يؤمن يرزق عز أن المؤمن يؤمن بأن ولكن الله عز وجل يرزق الخلائق هذا الرزق وجل لا ي أ ت ي و أ ن ت جالس في بيتك و إ ن م ا يجب عليك أ ن تسعى أ ن تسعى لهذا الرزق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تتوكلون على الله حق توكله ل رزقكم كما ايه يرزق الطير ت ع م ل ايه تغدو يعني تغدو الغدوه اللي هو ايه السير في أ و ل النهار خماصا خماصا يعني بطناء فضي وتروح بطانا بطناء ب ل ي ا ن لكن هي ع ا د ت في أ و ك ا ر ه ا في اعشاشها و ق ا ل ه ا ا ل أ ك ل لا ت أ خ ذ ه خرجت خرجت على أ ر ز ا ق ه لكن التوكل هنا ما يمنعش ان تتخذ ب ا ل أ س ب ا ب فهنا تثبت ا ل أ س ب ا ب والمسببات وتؤمن ب أ ن كل شيء ايه بيد الله عز وجل خلاص و أ ن ا ل إ ن س ا ن لا يتكل على نفسه في أ م ر من ا ل أ م و ر بل يتكل على الله عز وجل ويستعين بالله عز وجل ويجتهد لتحصيل هذا الشيء الذي يسعى لتحصيله وقد يخبر أ ن ما أ ص ا ب العبد من ح س ن ة فمن الله وما أ ص ا ب من س ي ئ ة فمن نفسه ليعرف عباده أ ن الخير والحسنات والمحام تقع بمحض فضله وجوده و إ ن جرت ببعض ا ل أ س ب ا ب ا ل و ا ق ع ة من العباد ف إ ن ه الذي أ ن ع م ب ا ل أ س ب ا ب وهو الذي يسرها و أ ن السيئات وهي المصائب التي تصيب العبد ف إ ن م ا أ س ب ا ب ه ا من نفس العبد وبتقصيره في حقوق ربه وتعديه لحدوده فالله وان إ ن ك هو المقدر وإن المقدر كان هو المقدر لها ف إ ن ه قد أ ج ر ا ه ا على العبد بما كسبت يداه ولهذا أ م ث ل ة يقول عدها يعني عندك في س و ر ة النساء يقول الله عز وجل أ ي ن م ا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم ايه في بروج م ش ي د ة وبعدين و إ ن تصبهم ح س ن ة يقول ايه هذه من عند الله و إ ن تصبهم س ي ئ ة يقول هذه من عندك قال الله عز وجل قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا ي ك د و ن يفقهون حديثا ثم قال إ ي ه ما أ ص ا ب ك من حسنه إيه فمن الله وما أ ص ا ب ك من س ي ئ ة فمن نفسك الله ف ا ز ا ي بقى الكلام ده تب لا ي ت ك د ه مفاش تناقض لا م ف ج ش تعارض ن ا ق ض مفاش ت لا اما ا ز ا ي و إ ن ت ص ب ه م ح س ن ة ي ق و ل هذه من عند الله و إ ن ت ص ب ه م س ي ئ ة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله نقول أ و ل ا لازم تفهم ا ل ح س ن ة و ا ل س ي ئ ة هنا ايه ا ل ح س ن ة ا ل خ ي ر والرزق ا ل أ م ط ا ر ا ل أ و ل ا د ا ل أ م ن ابو ا ل س ي ئ ة بعكسه الجدب القحط ق ل ة ا ل أ ر ز ا ق موت ا ل أ ب ن ا ء ونحو ذلك فالله عز وجل يقول إ ي ه إ ن تصيبهم ح س ن ة يقولون إ ي هذه ه من عند الله و إ ن تصيبهم س ي ئ ة يقولون إ ي هذه ه من عندك يعني لما يصيبهم شر يطيروا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل يطيروا بموسى ومن معه قل إ ن م ا طائرهم انما طائرهم عند الله فهم ي ط ي ر و ا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما ت ج ل ه م س ن ة فيها جد و ق ح ت يقول آ ه دا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل قال قل كل من عند الله قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم الخير الذي أ ن ت م فيه أ و الجد الذي نزل بكم هذا وذاك من عند الله يعني بتقدير الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون ي ف ق و ن حديثا ثم قال بعد ذلك م ا أصابك ا من حسنة فمن حسنة ل ل ه و ما أ ص ا ب ك من سيئة فمن ن ف س ك ن ه بقى ربنا فمن الله ى ا ل عليه وما س ل أو بيقول ل بيقول ق ر لللي اصابك ل ق ر آ ن ما أ من س ي ئ ة يعني أي م ص ي ب ة ت ن ز ل بك ف ه س ك منك أ ن ت من نفسي بسبب ذنوبك بسبب تقصيرك في ع ب ا د ة ربك سبحانه وتعالى زي ما ربنا سبحانه وتعالى ايه, إيه ما أصاب وما اصابكم من م ص ي ب ة فبما كسبت أ ي د ي ك م ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ما أصابك وما أصابك من سيئة فمن الآيدي أصابك أصابك هنا في نفسك سيئة معناه بسبب نفسك إ ن م ا في ا ل ن ه ا ي ة الخير والشر كله بتقدير الله يا عز وجل يبقى ما فيش تناقض إ ن م ا فينا في أ س ب ا ب إ ن م ا فينا إ ي ه أ س ب ا ب ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا يبقى هنا السبب هو إ ي م ا ن و ت ق و ا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض يبقى الخبز له ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون السبب ان ربنا سبحانه خ ذ ه م بما كانوا يكسبون بسبب ز ن و ب ه م يقول ا ل ش ا ر ح رحمه الله ملخص هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل س ا ب ق ة هو أ ن ا ل ق ر آ ن جاءت فيه آ ي ا ت ظاهرها التعارض يعني أ ن بعضها يعارض بعضا وهذا شيء لا يمكن في ا ل ق ر آ ن ولا في صحيح ا ل س ن ة أ ن تتعارض النصوص ل أ ن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أ م ا من عند الله فليس فيه اختلاف والعلماء رحمهم الله يذهبون إ ل ى الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض إ م ا باختلاف ا ل أ ح و ا ل أ و باختلاف ا ل أ ش خ ا ص أ و باختلاف ا ل أ ز م ا ن أ و باختلاف الامكنه فهذه أ ر ب ع حالات لا ت ع د هذه ا ل أ ح و ا ل وقد أ ل ف الشنقيقي رحمه الله كتابا سماه دفع ايهام الاضطراب في آ ي الكتاب جمع فيه ا ل آ ي ا ت التي قيل إ ن ه ا م ت ع ا ر ض ة يعني أ ن ظاهرها التعارض وجمع بينها والجمع كما تعلمون قد يكون متكلفا وبعيدا وقد يكون قريبا حسب ما يوفق ا ل إ ن س ا ن له والمهم أ ن لدينا ق ا ع د ة ث ا ب ت ة ر ا س خ ة وهي أ ن ا ل ق ر آ ن لا يمكن أ ن يتعارض ل أ ن التعارض معناه دفع بعضه ببعض وهذا لا يمكن ل أ ن ه كلام من عند الله عز وجل إذن أنت لما تلاقي آية فيها آيتين ظاهرون نفسك لأنني أنا لأنني أسأل أعلم لأنني تلاقي التعارض تتهم التطور كتب لما على لمش لمش على أهل العلم يقول فاهم فاهم من مني ما فيها ظاهره التعارض آية هو أرجع ولكن ينزل على اختلاف ا ل أ ح و ا ل أ و ا ل أ و ق ا ت أ و ا ل أ م ا ك ن أ و ا ل أ ش خ ا ص والمؤلف رحمه الله ذكر أ م ث ل ة ك ث ي ر ة من هذا النوع وذكر كيف يجمع بين هذه ا ل آ ي ا ت التي ظاهرها التعارض هذا والله تبارك وتعالى أعلم وصلى اعلم ل ل ه م